من متون العلم النافع الذي ينبني عليه العمل الصالح وهو أو هي الأربعون النووية وهو متنو الأربعين النووية تسمى النووية النسبة للإمام النووي يحيى بن يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه صاحب رياض الصالحين وصاحب شرح مسلم صاحب تهذيب الأسماء واللغات إمام من أئمة الشافعية إليه المرجع في زمانه ومات في الثلاثينات من عمره مات في الثلاثينات من عمره فمتى حصل كل هذا العلم؟ كان في زمانه مرجع للشافعي متى حصل هذا الرجل هذا العلم لو تنظرون في شرحه لصحيح مسلم لو تنظرون في كتابه تهذيب الأسماء واللغات لو تنظرون في جمعه العجيب الرياض الصالحي هذا الكتاب الذي لا يستغني عنه خطيب ولا واعظ ما مات في الثلاثينات منهم نحن ليس لنا ذاك الوقت يعني الذي يسمح لنا بأننا استطرد في هذا الكلام لأننا يعني نحاول أن نضغط على أنفسنا نكمل في اليوم ثلاثة حديث أو أربعة ثلاثة حديث أو أربعة يوميا من أجل أن نكمل هذه الخمسين قبل دخول شهر رمضان النووي وضع 42 حديث اشتهرت باسم الأربعون النووية هي في الحقيقة 42 حديث زاد عليها الحافظ ابن رجب الحنبلي ثمان حديث وصارت خمسين وشرحها في شرح جميل جدا اسمه جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم والنووي كتب مقدمة للأربعين نوعية من أراد أن يطلع عليها لكن نحن كما قلنا نريد أن ندخل في الأحاديث مباشرة ليس لدينا وقت لنشرح مقدمة النووي فنتوكل على الله تبارك وتعالى نقرأ الحديث. نقرأ الحديث أولاً بأكمله ثم نعود نقرأه قراءة شرح ثم نضيف عليه الثاني والثالث ورابع إن استطعنا في كل يوم <تصفيق> والله المستعان ولعلكم تعرفون يعني الخطة الموضوعة أن كل أسبوع يتم تسميع 12 حديث كل يوم أربع يتم تسميع 12 حديث في الأسبوعين لو ولات. أسبوع الثالث والرابع 13 حديث المجموع 50 فالهمة والنشاط وحتى ما يمر على الإنسان من ضغوطات يضغط بها نفسه وكثرة مشاغل لها العقبة الضيبة لأن الإنسان ربما لا بد أن يضغط على نفسه كي يستفيد إذا أراد أن يتركها على راحتها قد لا ينتفع إلا بأن يضع نفسه في مشاغل وضغوطات وكثرة يعني يعني حفظ ودراسة وكل هذا طيب ونافع إن شاء الله تبارك وتعالى الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي المجموع وضعوا متن خاص يراد أن يتم الحفظ منه يتم الحفظ من ذلك المتن الذي تم اختياره وتم وضعه بالمجموعة عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه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 إمام المحدثين إماما بألف الاثنين لكن لا ينطق الألف الأخيري في كلمة إماما لا ينطق لالتقاء الساكنين فلا تقول رواه إماما المحدثين لا ينطق ولكن قل رواه إماما المحدثين أبو عبد الله هذا الأول محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة وابو الحسين هذا الثاني وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما الذين هما أصح الكتب المصنفة قال عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا أمير المؤمنين الثاني بعد الصديق رضي الله عنه خير الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه وثاني الخلفاء الراشدين بعد الصديق رضي الله عنهما رضي الله عنهم جميعا وهو يعني الفاروق الملهم فضائله كثيرة وأخباره في الخير والفضل والعدل والإحسان والتقى والعلم غزيرة فضله معروف وشأنه شريف رضي الله عنه وارضاه ويكنى أبا حفص حفص إما لأنه اسم من أسماء الأسد أو ترخيم ترخيم لاسم ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها ابنته حفصة بن عمر الخطاب من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام فيكنى أبا حفص نسبة إليها وتحذف التاء مربوطة يسمى ترخيم في اللغة العربية يقولون يا عائش يعني يا عائش يقولون يا صاحي يعني يا صاحب وهذا أمر معروف في اللغة العربية فكني على الترخيم أبا حفص أو أن حفص المقصود به الأسد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات إنما أداة حصر إنما أداة حصر إنما أنت نذير أو إنما أنت منذر حصر لوظيفته في الرسالة ليس عليك حسابهم ولا متابعتهم ولا إنما أنت منذر هذا حصر فحصر الأعمال في النيات كما قال عليه صلى الله عليه إنما الأعمال وقال هنا إنما الأعمال بالنيات هذا الحديث وصف من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام قالوا من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام حديث الأعمال بالنيات وهو كما ستعرف أو سترى في شرحه حديث مهم عظيم يضبط بابا أو جانبا مهما في باب الأعمال حتى قال الشافعي أن هذا الحديث يدخل في سبعين بابا من أبواب الفقه وهذا الحديث بدأ به البخاري صحيح أول حديث في صحيح البخاري إنما العمال بالنيات ويذكرون أن الجملة من أهل العلم بدأوا مصنفاتهم بهذا الحديث تصحيحا للنية في بدء مصنفاتهم تصحيحا للنية هذا الحديث يضرب به المثل في علم المصطلح للحديث الغريب يقسمون الأحاديث إلى غريب وعزيز ومشهور ثم يرتقون إلى هذه أقسام الأحاد ثم أقسام المتواتر والغريب الذي لم يروه إلا رجل واحد هذا الحديث على كونه قاعدة عريضة من قواعد الإسلام لم يروه إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لم يروه إلا عمر ولم يروه عنه من التابعين إلى فرد ومن بعده فرد آخر إلى أن اشتهر وصار حديثا مشهورا واستفيظاً بعد ذلك لكن أصله أصل الإسناد حديث غريب قوله إنما الأعمال بالنيات يعني الأعمال الشرعية يعني الأعمال الشرعية مبنية على النية وسنذكر ما معنى النية يعني إنما الأعمال تقبل أو ترد حسب النية هذا التأويل تقبل أو ترد مبني على آخر الحديث من كانت هجرته لله مقبولة من كانت هجرته لدنيا وكذا مردودة فإذا تقبل أو ترد فالحديث يتكلم عن الأعمال المشروعة لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس يأتي بالأخطاء والخلابيط وإذا كلمته يقول لك والله الأعمال بالنية لا الحديث لا يعني الجهلات لا يعني الجهلات الأحاديث تتكلم عن الأعمال الصحيحة في ظاهرها تحتاج إلى تصحيح في بطنها هذا معنى الحديث الصحيح الحديث يتكلم عن الأحداث الأعمال الصحيحة في مشروعيتها الظاهرة لذلك هذا الحديث ميزان للأعمال من البعض ميزان باطني للأعمال كما أن الميزان الظاهري حديث عائش الذي سأتنا من أحدث في أمرنا هذا حديث من أحدث ميزان لظاهر الأعمال وحديث إنما عماله بالنيات ميزان للأعمال من داخلها فإذا اتفقت النية في البعض مع موافقة الشرع في الظاهر كان العمل صحيح فهذا يتكلم عن الأعمال الصحيح الشرعية في ظاهرها لأن كما قلت بعض الناس سيأتي بأشياء خطأ لا تموت للدين بصلع ربما حتى الشركيات وإذا نصحت يقول لك يا رجل الأعمال بالنيات حديث لا يتكلم عن الأباطيل النية في الأباطيل قد تعفيك من الإثم لكن لا تصحح الخطأ يعني قد يرتكب إنسان خطأ بنية يعفى عنه بسبب هذه النية لكن يبقى الخطأ خطأ يعذره الله لنيته أو لجهله لكن اسمه خطا لا يتحول إلى صواب لا يتحول إلى صواب بسبب النية وإنما النية قد تعفيك إذن الحديث يتكلم عن الأعمال المشروعة الشرعية بدليل أنه مثل بالهجرة فقال إنما الأعمال بالنيات يعني الأعمال تقبل أو ترد حسب النية والنية في اللغة القصد النية في اللغة القصد إذا قصدت شيئا نويته وهذا موجود حتى في كلام الناس اليوم إذا نضرب دائما مثال إنسان رمى حجرا على شيء فوقع على زجاج. لم يكن قاصدا الزجاج، لم يكن قاصدا، يقول ما كنتش نويها للجزاس، لم أقصد، لم أنوين الزجاج، فالنية قصد القلب، النية قصد القلب، وإذا عرفت ذلك فالنية إذن من أعمال القلوب ليست من أعمال اللسان، بعض الناس يجعل النية محطها أو محلها اللسان، فيقول اللهم إني نويت أن أفعل كذا وكذا، هذا غير صحيح، بل هذا من البدع. لأن النية قصد القلب أن يقصد الإنسان هذا العمل أن يقوم بهذه العبادة قاصداً لها لأن بعض الناس يقوم بالعبادة من غير قصد يقوم بالعبادة من غير قصد نحن نتكلم عن أي قصد قبل أن, أن ندخل في هذا التفاصيل نقول القصد قصدين وكلاهما مقصود في هذا الحديث قصد العمل وقصد وجه الله الذي يسمى الإخلاص كلاهما مقصود هذا الحديث قصد العمل وقصد وجه الله تبارك وتعالى قصد العمل أن يعمل الإنسان هذا العمل عبادة قاصداً به العبادة قاصدا به العبادة لأن النية بهذا المعنى تفرق بين العادة والعبادة كما تفرق بين العبادة والعبادة كيف؟ إنسان جنب نسي أنه جنب خش الحمام مختسر اغتسال عادي نضعف عادية نسي أنه جنوب بعدما فرغ تذكر أنه جنوب قال خلاص حمّم ذكي نعتبره لرفع الجنابه لا يصح لأن الأعمال بالنيات لم ينوي أن يرفع الجنابه عن نفسه نضرب مثال من قبل ضربناه في أحد الدروس إنسان قبل أذان الفجر بدقائق اتصلوا به وقالوا له خوّك صاير له مشكلة أو حادث أو كذا قبل أذان الفجر طلع على الأذان مفجوع على أخيه من مستشفى إلى مستشفى من قصة إلى قصة إلى أن أذن المغرب ولم يأكل ولم يشرب الظهر للصيام لكنه لم يقصد الصيام لم يكن قاصداً الصيام مع أنه لم يدخل في جوفه شيء بسبب اشتغاله وهمه بأخيه أو بالمصيبة التي عنده إلى أن أذن المغرب هذا لا يعتبر صائما لأنه لم يقصد لم ينوي لم يقصد الصيام فهذه النية التي تعين العبادة عن العادة مثل الذي اغتسل لأجل, لأجل الاستحمام النظافة ليست لغرض ليس رفع الجنابة فلا لا ترتفع الجنابة لأن الأعمال بالنيات لابد أن يغتسل غسلاً ينوي فيه رفع الحدث الأكبر عن نفسه تميز هذا تمييز العادة عن العبادة تميز العادة عن... أما تمييز العبادة عن العبادة فالداخل للمسجد يصلي ركعتين لا بد أن ينوي ركعتين تحييد مسجد ولا سنة الفجر ولا يعني سنة القبرية للظهر أو أرادها يعني قضاء لصلاة ما كان نسيها لا بد أن يحدد المقصد من عبادة إلى عبادة لأن تحييد المسجد أو صنة البجر أو كذا يعني كلها عبادات والنية تميز ما الذي يريده من هذه العبادات كالذي يصوم يوم الاثنين هل صام هذا اليوم الاثنين تعبداً طاع، ولا عنده يوم قضاء إذا كان عنده يوم قضاء لا بد أن ينويه فلو أن إنسان صام يوم الاثنين بالاعتبار أنه فضل الاثنين وفي نص النهار تذكر أنه عنده يوم من رمضان لا ينفعه أن ينويه الآن لا بد أن يكمل هذا اليوم إن أراد نافلة ثم لابد أن ينوي في يوم آخر لأنه لم ينوي من الأول فهذه النية ميزت عبادة عن عبادة عبادة قضاء رمضان عن عبادة التنفل بصوم يوم الاثنين فهذه النية بمعنى القصد لابد أن يقصد العمل وأن يحدد العمل فإذا النية تميز العادة عن العبادة ثم النية تميز العبادة عن العبادة صوم عن صوم أو صلاة عن صلاة بالنية وكما قلنا نية محلها القلب القلب ليست من أعمال اللسان ليست من أعمال النساء فإذا دخلت أنت إلى العمل وأنت مستحضر أنت فيش الدير عارف روحك الآن لما صبيت في الصف أو في مكان بروحك كبرت للظهر أو لتحية المسجد أو أنك الآن تسحر من أجل الصيام هذه هي النية عزم القلب قصد القلب هذه هي لا يوجد ألفاظ بل الألفاظ تلفظ بالنية من البدع وقوله مريد النسك لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حج هذه ليست جهرا بالنية على الصحيح إنما هي ذكر من الأذكار مثل كلمة الله أكبر للدخول في الصلاة هذا التكبير ليس جهرا بالنية إنما هو الإحرام بالصلاة, الإحرام بالصلاة ذكر الإحرام بالصلاة كذلك للإحرام بالنسك له ذكر أن يقول لبيك اللهم عمره مثلا ليس هذا جهرا بالنية بل هذا ذكر من الأذكار يتبع الجهر بالنية نعم فقلنا إذن النية تميز العادة عن العبادة وتميز العبادة عن عبادة النية أما النية بالمعنى الآخر فهي الإخلاص الإخلاص وتتمت الحديث تتحدث عن الاخلاص ومن كانت هجرته والإخلاص قصد وجه الله تبارك وتعالى وضده الرياء الإخلاص قصد وجه الله تبارك وتعال أن يكون العبد مريدا بهذا العمل وجه الله، فإذا النية نيتين من قصد قصده نية العمل وقصد وجه الله قصد العمل وقصد وجه الله تبارك وتعال والإخلاص شرط من شروط قبول العمل، بل النية بالمعنىين شرط من شروط قبول العمل النية بالمعنىين. لابد أن يكون الإنسان داخلاً في العمل قاسداً إليه قاسداً إليه ضربنا مثال بمن اغتسل وهو وناسل أنه على جنابه هذا لم يدخل في العمل قاسداً إليه ولابد أن يكون قاسداً وجه الله تبارك وتعالى الذي هو الإخلاص وضده الرياء هو وضده الرياء وتكلمنا عنه في الأصول الثلاثة أنه ربما يفسد العمل بالكامل وربما لا يفسده إنه كان طارئا وطارده الرياء يفسد العمل بالكامل إن كان هو الباعث على العمل مثل إنسان تصدق أصلاً ما تصدق إلا لكي يرى الناس فالرياء هو الذي دفعه إلى هذا العمل فهذا عمل حابط هذه صدقة حابطة بالكامل وربما إنسان قصد وجه الله لكن طرأ عليه الرياء يصلي واثناء الصلاة يعني جاء الشيطان الزيال أن فلان ينظر إليك فتسرب إلى قلبه الرياء هذا الرياء إن استمر مع العبد ضاع العمل وإن كان أن وطرده وأخلص النية لله ضرد هذه الوساوس لا يضره إن شاء الله تعالى فإذا النية تأتي بمعنى قصد العمل وتأتي بمعنى قصد وجه الله تبارك وتعالى تأتي بمعنى قصد وجه الله تبارك وتعالى وهي شرط لكل عمل لا يقبل الله عملا إلا منويا بالمعنى قاصدا صاحبه أن يعمله قاصدا صاحبه وجه الله تبارك وتعالى وفي الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وفي سنن النساء إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه والله لا يقبل من العمل إلا الخالص، إلا الخالص فهو شر في قبول العمل فلا اعتداج بالعمل إلا بالنية، وقوله وإنما لكل مرئ ما نوى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى قال بعض أهل العلم هذه جملة مؤكدة مثل الأولى لا فرق بين قوله إنما الأعمال بالنيات وقوله إنما لكل مرئ ما نوى ومنهم من قالها كل إنما لكل مريء ما نوا فيها زيادة فائدة وهو التأكيد على تعيين المنوي هي تمييز العادة عن العبادة وتمييز العبادة عن العبادة لابد أن تحدد ما نويت لك ما نويت إن نويت سنة الفجر فهي سنة الفجر إن نويت الركعتين ركعتين المسجد المجد فهي لك ما نويت فيتتكلم عن تعيين النية هذا القول الثاني أن كلمة إنما لكل امرئ ما تفيد فائدة جديدة إنه لا بد من تعيين النية في العمل، فكأن إنما نعمل بالنية للإخلاص وإنما لكل امرئ ما نوع في تحديد أو في تعيين العمل بالنية الذي هو المعنى الثاني للنية ثم مثل بالهجرة ثم مثل بالهجرة مبينا قيمة النية وأهمية النية في تثبيت العمل وأثرها في تضييعه فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني نية وقصدا نية وقصدا هجرته لله, لله لله سبحانه وتعالى هاجر لكي يقيم دينه فهذا إيش؟ هجرته لله ورسوله يعني حكما وشرعا يعني هجرة شرعية صحيحة هذا التكرار بلاغي جدا من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله تكلمون عن حتى في أبواب البلاغة قال لأن المعنى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله الأولى يعني في نيته نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا يعني هجرة شرعية صحيحة مقبولة ثم قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو مرأة ينكحها هاجر لأجل أغراض دنيوية هاجر فله ما نوى ليس له من الأجر شيء فهجرته إلى ما هاجر إليه لم يكرر العبارة كما كررها في الأولى. لم يقول فمن كان ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. لكن حقّر الشأن فقال هجرته إلى مهاجرة في الأول أعظم الشأن. قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله تعظيم. ثم حقّر القضية الثانية. فقال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في هجرته إلى مهاجرة هو ما هو وما أراد يعني ليس له في الأجر والثواب من نصيب لأنه لم يكن قاصدا وجه الله تبارك وتعالى. قال النووي رحمه الله تعالى رواه إمام المحدثين الأول الإمام البخاري صاحب صحيح البخاري واسمه محمد وكنيته أبو عبد الله كنيته أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن برذزبه البخاري من بخار وهو إمام المحدثين في عصره وشيخهم وكتابه الصح كما يذكر المصنف الصح الكتب المصنف وهو الصح من كتاب مسلم على ما رجحه جمهور المحدثين وكتابه مشهور صحيح البخاري حتى صار يعني علما على الصح إذا قال صحيح البخاري انتهى الأمر فذلك إذا قالوا رواه مسلم وهو تلبيذه مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما الذين هما أصح الكتب المصنفة يعني في تدوين السنة أصح الكتب المصنفة في تدوين السنة قلنا هذا الحديث هو الميزان الباطني للأعمال وحديث عائشة الذي سيأتينا تبعا هو الميزان الظاهر حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو أرد هذا الحديث الأول نقرأ الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضاً قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد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 وأن ترى الحفاة العرات العاله ريع الشائِية طاولنا في البنيان ثم انطلق قال ثم انطلق فلبست مرييا هذا عمر الذي تكلم قال ثم انطلق فلبثت مرييا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم هذا الحديث حديث عظيم جمع وظائف الأعمال الظاهرة والباطلة وعلوم الشريعة كلها ترجع إلى هذا الحديث لأن فيه مراتب الدين كلها فيه مراتب الدين كلها لذلك قال في آخره أتاكم يعلمكم دينكم هذا كل ودنا كل الأعمال الصالحة القلبية واللسانية والبدنية والمالية والمشتركة بينها كلها ترجع إلى هذه الأصول العظيمة التي ذكرها وتتشعب منه التي ذكرها في هذا الحديث في أوله أيضاً عن أمير المؤمنين أبي حفص عن عمر رضي الله عنه نفس راوي الحديث السعب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يوم من الأيام جالسين مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب بياض ثيابه بيضاء نقية ليس فيها تعب ولا وسخ ولا يعني الذي يعني يتعرض له الغريب الغريب إذا لبس ثيابا لا بد أن يظهر عليه السفر والتعب ومعاناة السفر ومعاناة الدابة لا تترك الثياب على حالها خصوصا لو كانت بيضاء مع هذا مع هذا دخل عليه هذا الرجل الغريب الذي لا يعرفه أحد كما سيذكر بثياب ناصعة شديد صواد الشعر لا شعره أسود سواد يعني إنسان مستريح الإنسان كما قلت إذا كان يعني في سفر فلا بد أن يعتري شعره الوعثاء والغبار والتعب والشتات فهذا إنسان حاله أو شخص في ظاهري حاله يعني في ثياب نقية نظيفة وشعر أسود لا يرى عليه أثر السفر مش بتبهدل شكله من السفر في ثيابه وفي شعره ولا يعرفه من أحد يقول المفترض يقول مفترض والناس شوية في ذلك الأيام تعرف بعضها بعضا المفترض الغريب يكون واضح أنه غريب حتى من هيئته لكن هذا هيئته هيئة مش غريب مستريح في ثيابه وشعره مع ذلك لا نعرفه قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم اندقل إلى أن وصل إلى سيد المجلس عليه الصلاة والسلام قال فأسند ركبتيه إلى ركبته جلس مثل جلوس التشهد في الصلاة حتى تلامست ركبته وهو يقابل النبي عليه الصلاة والسلام. ووضع كفيه على فخذيه. قيل على فخذيه هو، وقيل على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. جلس وأسند وضعه على كرعين النبي عليه الصلاة والسلام. وقال يا محمد، على طريقة الأعراب والغرباء الذين لا يقولون يا رسول الله، معنا في بعض يا نبي الله. أخبرني عن الإسلام. أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الأصول الثلاثة درسنا أن كلمة أو ذكرنا أن كلمة الإسلام تأتي بالمعنى العام وتأتي بالمعنى الخاص بالمعنى العام هي دين كل الأنبياء الذي ذكر الشارح أنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هذا دين كل الأنبياء هذا دين الله الذي بعث به نوحا فمن بعده لكن الإسلام بالمعنى الخاص الذي ختم الله به الشرائع هو هذا الدين بفروعه الذي بعث به نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم والسؤال كان عن الإسلام بالمعنى الخاص الذي كان يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب من كل الأمم أن تترك ما هي عليه ولو كانت على بقايا دين بل لو كانت على دين خالص من أديان الأمم السابقة يطلب منهم أن يتركوا ما هم عليه ويدخلوا في دينه كما ذكرنا ذلك في دروس أصول الثلاثة أو أعدة أربعة أنه لا إلا هذا الدين ولا إسلام إلا هذا الإسلام الذي بعث الله به محمد عليه الصلاة والسلام فالسؤال عن الإسلام بالمعنى الخاص قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قلنا الشهادة أن يتكلم الإنسان عن دراية إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. تشهد بشيء من أن تفاهم عارف لا يشهد الإنسان على ما لا يعلم فإذا الشهادة هنا الإقرار الإقرار عن علم يتطابق فيه الظاهر والبعض أنه لا يستحق العبادة إلا الله وهذا معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله هذه الكلمة تعالج شرك العبادة تعالج توحيد الألوهية كما مر أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هاتان الشهادتان معًا معانى الاثنين لكن هما في الإسلام ركن واحد. هذين مع بعضهما ركن واحد. لأنه لا يغني إحداهما عن الأخرى. فمن شهد أنه لا يستحق العبادة إلا الله لكن لم يؤمن بنبوة محمد فهو كاذب. فلو فرضنا أن من النصارى من بقي على التوحيد، لو فرضنا أن من الأمم السابقة من بقي على التوحيد أن المعبدة بحق هو الله ولم يؤمن بمحمد فهذا كافر لا ينفعه هذا الذي سماه توحيدا لأن ثمة جانب آخر مرتبط بها وهي الشهادة للنبي بالرسالة التي تضمن تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وأن يكرم ويصان ويهان ويعذر ويوقر ويتبع ويحب محبة تتفوق على محبة الولد والوالد والناس أجمعين إلى غير ذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم وأن تجهد أن محمدا رسول الله والرسول المرسل من الله تبارك تعالى يدعو إلى الله ولا طريق للعباد لمعرفة تحقيق التوحيد الذي هو الشهاد الأولى إلا عن طريق هذا الرسول لذلك كانت معا شرط أو آآ آآ نعم شهادة وحدة أو ركن واحد عفوا من أركان الإسلام الخامس هذا الركن العول وتقيم الصلاة ودائما يتكرر في القرآن الإقامة لا يتكرر أمر صلوا لا يأتي في القرآن صلوا بل أقيموا الصلاة يقيمون الصلاة لأن الصلاة بلد من إقامتها لها شروطها ومقدماتها وأركانها وواجباتها ولها روحها الذي هو الخشوع وحضور القلب الأمر يحتاج إلى أكبر من كلمة صلوا فجاءت هذه الكلمة العظيمة التي لها معنى عظيم تكررت في القرآن والسنة وهي لفظ الإقامة أقيموا الصلاة صلوها أدوها بشكل مستقيم قائم عظيم وهي ركن أجل أركان الإسلام العملية وهي أجل أركان الإسلام في الترتيب الثاني تستحق للمسلم إذا أدى هذا الصلاة أن يعطيها أو يعطيها الوقت الذي تحتاجه من قراءة وحضور قلب وأداء حسن إلى غير ذلك من الكلام الذي يطول ومما ينبغي العناية به في بابها الفقه بها وبأحكامها حتى يؤديها العبد كما أراد الله تبارك وتعالى وتؤتي الزكاة منصوبة لأن عندنا أن في بداية أن تشهد هذه نصبت كل الأفعال التالية أن تشهد تقيمة تؤتي تصومة تحجة منصوبات كلها تؤتي الزكاة والزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام وهي حق مالي, مالي مفروض في مال معين إذا بلغ مقدارا معينا نسبه النصاب يعطى لطائفة مخصوصة وهي في غالبها حولية أغلبها حولية إلا زكاة الزروع يمكن الركاز ولها تفاصيل وأحكام ينبغي للمسلم خصوصاً من يعني عنده مال أن يتفقها فيها لكي يؤدي حق الله فيها فهي ركن من أركان الإسلام الركن الرابع وتصوم رمضان أن تصوم رمضان ورمضان هو هذا الشهر المعروف الذي هو شهر التاسع من الأشهر العربية وصيامه ركن من أركان الإسلام والصيام هو الإمساك عن المفترات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية الصيام هو الإمساك عن المفطرات من طروع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بينية وله أحكام وتفاصيل تدرس في أبواب الفقه وتحج البيت هذا الركن الخامس الأخير من أركاني الإسلام والحج هو القصد أن تقصد إلى هذا البيت بيت الله الحرام لأداء المناسك المعروفة في موسم أو موسم معين حدا كما قال الله سبحانه الحج أشهر معلومات قال إن استطعت إليه سبيلا مع أن جميع التكاليف مربوطة بالاستطاعة لا يكلف الله نفسه إلى وسعى مع ذلك لم يذكر الاستطاعة إلا مع الحج لم يذكر إن استطاعت إلا مع الحج لأنه أكثرها مشقة يعني من المقرر في الصلاة أن من لم يستطع القيام يجلس ومن لم يستطع الوضو السجود هذا أمر مقرر لا وعجب مع العجز وفي الصوم من لم يستطع الصوم يفطر ويقضي إن كان عذره مؤقتا عليه الفيديو إن كان عذره مستمرا وكذلك الزكاة تسقط بالكامل من غير بدل لمن لا مال عنده وهكذا كلها مربوطة بالاستطاعة بل كل التكاليف شرعيا مربوطة بالاستطاعة مقتينة بالمنوطة بالاستطاعة لم يذكرها إلا مع الحج لكونه أشدها مشقة وأكثرها يعني تعبا فقرنه بالاستطاع والاستطاع في الحج استطاعة مالية واستطاعة بدنية وأمنية ومحرم للمرأة استطاعة مالية فلوس احتاج السفر ينفقه نفقه النفقة له ولأهله الباقون أو لأهله الباقين في البلاد واستطاعة بدنية يعني صح تتسمحها بالسفر واستطاعة أمنية الطريق طريق آمن والمحرم عند كثير من أهل العلم بالنسبة للمرأة يشتريطون لها المحرم ويرون المرأة التي لا محرم عندها معذورة إذا لم تحج حتى وإن كانت لديها مال ولديها يعني مقدرة وصحة لكن لم تجد محرما يرافقها هي معذورة غير آثمة بتركها للحج والعمرة على تفاصيل وخلاف من أهل العلم قال صدقت لما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن سؤاله من الإسلام بهذه الكلمات قال جبريل صدقت فقال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه تعجبنا يعني واحد يسأل المفروض أنه ما عارف فلما يجوبه يقول صدقت إنه طلع عارف قال فتعجبنا قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت الإيمان اعتراف الإقرار بالقلب واللسان مع المطاوعة والالتزام والدخول في الدين يعني مجرد الإقرار لا يجعل الإنسان مسلم فقد أقر أبو طالب بصدق النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يدخل في دينه ويقر إلى اليوم كثير بل طائفة يذكرون هناك طائفة من اليهود وحتى طائفة من النصارى يقولون محمد فعلا النبي لكنه للعرب فلا يدخلون في دينه فيقرون بنص الحق ثم يكذبون فيقولون لكنه للعرب ويمكرون أنه يعني للناس كاف وقد ناقش ابن القيم واحد منهم قال أنت تقرر أنه نبي قال نعم قال وتعرف أن الأنبياء صادقين لا يكذبون قال نعم قال فهذا النبي الصادق قال رانينا لكل البشر قال فسكت حجزته لأنه إذا تعترف أنت أنه نبي فتعترف أن الأنبياء من صفة خلق الله لا يكذبون ولا يفترون الكذب على الله فهذا النبي أخبر وأنت تعترف أنه نبي أخبر أنك إن لم تدخل في ديني فأنت هالك ولا ينفعك البقاء على ديني موسى وعيسى وغيره فالإقرار فالإيمان إقرارٌ تصديق وإقرار وعمل هذا الإيمان عند أهل السنة الإيمان عمل قلبي بل نقول باختصار كل ما أمر الله به ورسوله أمر, أمر إيجاب أو أمر استحباب فهو من الإيمان فأعمال القلوب والذي أعلىها الإيمان الأصل الإيمان الذي هو التصديق وبقية أعمال القلب من الخوف والمحبة والرجاء والإنابة والتوكل وغير ذلك من أعمال القلب ثم أعمال اللسان التي علىها الإقرار والاعتراف والإعلان بهذا الدين وما بعده من الأعمال الصالحة التي منها تلاوة القرآن وذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتسبيح والحمد وغير ذلك من الأعمال الصالحة اللسانية ثم أعمال البدن كالصلاة والجهاد والحج والأعمال المالية كلها من الإيمان هذا عند أهل السنة والجماعة الإيمان يشمل أعمال القلب واللسان لذلك يقولون الإيمان قول وعمل يقصدون قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يعني الأعضاء يزيد وينقص ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أو عرفه بأركانه الست فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وربوبيته ويتضمن الإيمان بألوهيته التي هي إفراده بالعبادة وهي معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله وبالأسماء والصفات وهذا يتضمن مسائل كثيرة جدا ثم الإيمان بملائكته وهو إيمان جملة وتفصيلا أن تؤمن بشكل مجمل أن لله خلق اسمه الملائكة ثم التفاصيل التي جاءتنا في الكتاب والصنة كلها صدق التي جاءتنا في الكتاب وصحيح الصنة كل ما أخبر الله به بكتابه وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء من بعضهم وأوصافهم ووظائفهم كلها حق وصدق أن هناك ملك اسمه جبرائيل أو جبريل هو أشرفها هو عليه السلام ووظيفته الرسالة أو بين الله وبين رسله هو الرسول السماوي الملك وأن هناك ملك اسمه إسرافيل يؤمر يوم القيامة بالنفخ في الصور وأن هناك ميكائيل الذي يختص بالقطر وبالمطر والريح وأن هناك ملك اسمه ملك الموت وله أعوان يقبضون الأرواح ولم يثبت في حديث الناسما إسرائيل وأن هناك ملك اسمه مالك خازن النار وأن كل ما ثبت في القرآن وفي صحيح السنة من أخبارهم ووظائفهم كالسيارين السياحين الذين يبلغون السلام للنبي صلى الله عليه وسلم والملائكة الذين يسجلون الحضور يوم الجمعة والملائكة الذين ومنكر ونكير في في القبر الذين يسألاني عن عن يفتينان الإنسان وملائكة التسجيل وكل ما ورد في الكتاب والسنة نؤمن به على وجه التفصيل كل وما علمه الله تبارك وتعالى هذا إيمان جملة وتفصيلا بالملائكة وكتبه اسم جنس فإن الكتب التي أرسلها الله تبارك وتعالى ما علمنا منها وما لا نعلم كذلك جملة نظر السنة فالله أعلمنا أنه أنزل كتابا اسمه الإنجيل على عيسى عليه السلام والتوراة على موسى عليه الصحف إبراهيم ونؤمن أنها حق كلها حق لأنزلها الله حق لإنقاذ الناس من الهلاك والظلمات إلى النور لكن الباقي منها اليوم ليست هي أو لا نعرف حقها من باطلها لأن الموجود عنده اليوم محرف بل نوقن أنه محرف تحريفاً جديدة، فلا نكاد نجزم يعني منهم نزم ببطلانه، لا نشق في بطلانه، ومنهم نزم بصدقه لأن ما عندنا يصدقه، ومنه ما نتوقف فيه إذا كان يعني ليس حقاً ولا بعضيراً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجانب لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فما كان كذباً نكذبه وهو ما كذبه شرعنا، ككثير من الأخبار الدنيئة. عن الأنبياء لديهم قصص يعني لا تليق بالأنبياء يذكرونها ويعتقدونها ويرددونها قصص لا تليق أبداً حتى بعوام الناس تنسب إلى الأنبياء نحن نكذبها ونراها كذب على الأنبياء ومنها قصص يعني توافق ما عندنا أو أخبار أو شيء توافق ما عندنا فهذه نصدقها لأن ما عندنا حق وقلنا الثالث الذي هو محتمل لا نصدقه ولا نكذبه ولا مأس بذكره من بابي حدث عن بني إسرائيل ولا حرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قاو قوله ورسله, ورسله بالله وملائكته وكتبه ورسله الرسل أيضاً الإيمان بهم جملة وتفصيلا هذا كل من مباحث الأصول الثلاث الإيمان بهم جملة وتفصيلا فنؤمن أنه ما من أمة إلا أرسل الله فيهم رسولا كما قال سبحانه وإن من أمة إلا خلا فيها ناذية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واشنب الطاقة على التفاصيل التي مرت علينا في الأصول الثلاثة وأولهم نوح عليه السلام وآدم قبله نبي لكنه ليس رسول لكن أول الرسل نوح وأخيره محمد عليه السلام وبه ختمة الشرائع ونقول في القرآن ما قلنا أو نقول في محمد عليه السلام ما قلنا في القرآن من أنه ناسخ للشرائع من قبله وأنه لدينا إلا, إلا دين محمد عليه الصلاة والسلام وأن الطرق مسدودة إلى الخلق إلى الجنة دون الجنة إلا عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين نعم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر اليوم الآخر وهذا البعث بعد الموت والإيمان به التصديق الجازم المؤثر عملا صالحا بأن العبد سيبعث يوم القيامة وسيحاسب ويدخل في ذلك الإيمان بكل التفاصيل الواعرة بدءا من النفخ في الصور إلى قيام الخلق كما أخبر الله في كتابه في غير موضع من بعثرة الأرض وخروج الناس من قبورهم أحياء وتطائر الصحف فآخذوا كتابه بيمينه وآخذوا كتابه بشماله من وراء ظهره والحساب والعرصات والشفاعة والصراط والميزان وكل ما ورد في الكتاب وفي صحيح السنة هذه القيامة الكبرى ويدخل في الإمام باليوم الآخر القيامة الصغرى التي تختص بكل إنسان فمن ماجز قامت قيامته وقد وردت أخبار تتعلق بموت الإنسان وما يجري له عند الاحتضار من حديث براء الطويل والصعود الروح وما يجري في القبر من فتنة ونعيم وعذاب ما يجري في القبر من فتنة ونعيم وعذاب كل ذلك داخل في الإيمان باليوم الأخ فالتكذيب بعذاب القبر الذي صار موضى يعني, يعني يتبناه بعض الناس من يحاول أن يتحذلق ويطلع روحه فاهم يحاول يختار هذه الأقوال الغريبة ويجيبها وهو ينسى أنه يتكلم في ركم من أركان الإيمان ينسى أنه يعني يتكلم في ركم من أركان الإيمان، فبيضل أروح فين سوف ويخوض في مسائل تهلكه وترديه، وهي إنكار ما يتعلق بهذا الباب، لأن فيه إنكارها تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيروح على الآن يتفلسف بين اللي نحرق وذاب واللي كلا أسد والمال ملك ما نش، الآن اللي اندفن حي واللي تلاشى أمره إلى الله. أمره إلى الله كيف يحاسب الله كيف يعذب في قبره وينعم أمره إلى الله لن يعجز الله تبارك وتعالى المهم تصدق وما وحد فيه ترك أمره إلى الله تبارك وتعالى لكن يحاولون أن يأتوا بالأشياء هذين يجعلوها قاعدة لتكذيب العذاب القبر إذا كان إنسان يعذب في قبره بكيف يصير في اللي كله الأسد إتمالك كلامه تؤمن الآن بأن دفن يعذب أو ينعم شيوطًا في قبره أما الآخرون فأمره إلى الله تبارك وتعالى يعني كون في إنسان لن يدفن ما ذلك أنه لا يوجد فتلة في القبر ولا نعيم ولا عذاب فلا يؤذي الإنسان نفسه هذه الأذية البالغة بأن يعني يتحذلق على هذه العقائد العظيمة فيوقع نفسه في هذه الهوة القطيرة فالإيمان باليوم الآخر يبدأ من موت الإنسان وما يجري عليه قال وتؤمن بالقدر خيره وشره تؤمن بالقدر خيره وشر هذا باب الإيمان بالقضاء والقدر باب الإيمان بالقضاء والقدر أن الأمر أمر الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون وأنه لا يكون في هذا الكون شيء إلا بأمره وحكمه تبارك وتعالى وهو مراتب أربع الإيمان بعلمه السابق سبحانه الإيمان بعلمه السابق أنه عالم كل شيء سبحانه قبل أن يخلق السماوات والأرض وأنه كتب هذه مرتب الثاني ثم في الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة علمه وكتبه ثم شاءه لما جاء موعده حصل بمشيئته كل شيء بمشيئة الله وخلقه الإيمان بالعلم بعلمه السابق سبحانه وأنه كتب ذلك وأنه شاءه وخلقه كل شيء خلقه الذوات الأوصاف الأفعال كلها خلق الله أنت في ذاتك ومواصفاتك وأفعالك والله خلقه وما تعمل كلها خلقه وكل الأمر أمره وكل الكون كوله سبحانه وتعالى لا حكم إلا حكمه تبارك وتعالى هذا الإمام بالقدر وفيه تفاصيل ربما مر منها شيء في الأصول الثلاث. ثم انتقل قال فأخبرني عن الإحسان هذه مرتبة أعلى أن انتقى من الإسلام إلى الإيمان والإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع يعني إذا ذكر الإسلام فهو الإيمان منفرد مفترقات وإذا ذكر الإيمان فهو الإسلام فإذا قيل لك اعتقرق مؤمنة يعني اعتقرق مسلمة الإيمان هو الإسلام فما وجدنا فيها غير بيت إيش الآب فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت منا المسلمين همهم هم فإذا افترقوا هي هي لكن إذا اجتمعوا الإيمان شيء والإسلام شيء يطلق الإسلام على الأعمال الظاهرة كما في هذا الحديث والإيمان على الأعمال الباطنة لذلك ذكرنا أعمال باطنة كلها الإيمان بالله وملكته وكتبه وإن كان لها أثر عظيم على الظواهر فقال أن ثم انتقل إلى الإحسان وهو أعلى مراتب الدين أن تعبد الله كأنك تراه هذه رسبة أولى أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه إن لم تستطع هذه الرتبة فاستحضر دائما أنه يراك مقام المراقبة مقام المراقبة فاستحضر دائما أنه يراك تبارك وتعالى قال فأخبرني عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلمة من يعني كما يقولون نحن علم علمك لا أعلم قال فأخبرني عن أماراتها والأمارات العلامات الأمارة العلامة وهي أشراط الساعة أيضاً الأشراط والأمارة والعلامة قال أن تريد الأمة ربتها قيل في معنى هذه الكلمة شيء كثير جدا ولعل أقربها أن المقصود به كثرة العقوق حتى أن المرأة ترد أولاد يصنون كالسادة على أمهم لكثرة العقوق أن ترد الأمة وربته وقيل غير ذلك في تفسير هذه المعنى أن ترد الأمة وربته وأن ترى الحفاة الذين لا ينتعلون العرات ليس لهم ملابس حسنة أو ملابس مهترئة كأنهم عرا، العاله الفقراء العاله الفقراء دائماً يحتاجون إلى غيرهم فهم عالاً على غيره الحفات العرات العالة رعاء الشائي الرعاء جمع راعي يرعوا في الشواهي رعاء الشاتي أو الشائي جمع يتطاولون في البنيان يتحولون إلى أصحاب ناطحات سحاب يتطاولون في البنيان قال الراوي عمر ثم انطلق هذا السائل الذي سأل النبي عليه السلام هذه الأسئلة انطلق فلبثت ملياً ملياً يعني زمن قال لي يا هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر يا عمر أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم كل هذه المسائل هي ديننا كما قال أتاكم يعلمكم دينكم ففي فوائد كثيرة في هذا الحديث منها تحسين الهيئة عند الدخول على أهل العلم لأنه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وفيها يعني طرح المسائل حتى وإن كنت تعرف إن كان الغرض نفع الناس فجبريل عليه السلام يعرف هذه المسائل وإنما كان غرضه نفع الآخرين بهذه الأسئلة اليوم أخذنا حديثين وحديث الثالث يعني تابع للحديث السابق لا يؤخرنا أخذه وهو حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم فهذا الحديث مشروح من الحديث السعدي غير أنه فيه كلمة بني التي تفيد أنها أركان أساسات الإسلام بني عليه بني الإسلام على خمس فهي الأساس وهي الأركان العظيمة والقواعد المهمة وقوله شهادة اللا إله إلا الله بالجر بناءً على أو يعني لأنها بدل من خمس كلها تكسر وإقامي وإتاءي وحجي وصومي رمضان نعيد هذا الحديث لن نأخذ منا وقت إن شاء الله تعالى في بداية المجلس غادر قال بعضهم يقول نأخذ من المخالف كلامه الصحيح ونبهه على خطئه كما أننا نستفيد من النوع ونبهه على خطأه في الاعتقاد فما هذا الكلام قول الإنسان نأخذ من المخالف نقبل منه الصح ونرد منه الخطأ هذه حفرة مكيدة من الشيطان وإلا لماذا ظل هذه الجموع التي ظلت لو كان هذا الموضوع بكل بساطة أسمع الكل ظل أخوذ الصح وسيب الغلط لو كان الموضوع بهذه البساطة لماذا ظلت هذه الأفواج؟ من الإخوان والدواعش وطوائف ظل لماذا ظلت إذا كان الأمر بهذا البساط لا الأمر خطير الذي يسمع للمخالف هم أهل العلم طلاب العلم هم الذين يحتاج يسمعون إليه للرد عليه أو ل... يعني لأسباب أخرى أما أنت فأنقذ نفسك واسمع وشتغل مع أهل العلم الخلص أصحاب العقيدة المستقيمة أما أن تفتح على نفسك هذا المجال وتقول والله نسمع لكل حد ونقبل الحق والرد البعض لا لا لماذا ظل هؤلاء الذين ظلوا بسبب هذه الطريقة نسمع لكل الأعث ثم يتقبل ويأخذ وتنطلي عليه سريب كثيرة وبدع كثيرة وأخطاء كثيرة أنت لا تعرفها تتبناها بعدين تعقد عليها الولاء والبراء ثم ترفض أن تتركها وإذا بك في مصاف أهل البدع لا لا تفعل هذه الطريقة هي غير صحيحة النووي النووي تنتقد عليه أمور في العقيدة في جانب الصفات ليس أشعريا ليس أشعريا ومن كان يحب الخير للناس فليبشر النووي قبل موته بشهرين ألف كتاب مطبوع موجود ما اسمه؟ في عقيدة أهل السنة في الصوت والحرف بين في عقيدة أهل السنة ووافق أهل السنة في باب الصفات ومات الحمد لله قبل موته بشهرين كما في التدوين فهو رجل من أهل السنة نعم الأخطاء ما زالت موجودة التي عنده في باب العقيدة لكن كما قلنا في جانب متعلق بالأسماء والصفات وهؤلاء الأشخاص يعني يتكلموا أهل العلم في الدفاع عنهم الشيخ الألباني والشيخ ابن عثمين والشيخ ابن باز والشيخ عبد المحسن العباد لديه مقال جميل جداً في الدفاع عن هؤلاء الأئمة الأفذاذ الذين أثبتوا أنفسهم في العلم بسبب خدمتهم العظيم كحافظ الحافظ ابن حجر والإمام النووي خدمتهم العظيمة للسنة ولدووينها وللعلم ولمذاهبهم ولمذاهب أعمتهم فيعني أصبحت أخطاؤهم محصورة في جانب معين ينبع عليها والله بالعلم وما عدا ذلك فالاستفادة منهم واسعة على عكس غير من أهل العلم خصوصا ممن اشتغل بالدعوة إلى أباطيلهم وأحزابهم فإن من يتبنى حزبا يوالي ويعادي عليه ويصبح شغل كل دعوة إلى هذا الحزب وهذا بلاء المخالفين في العصر الحديث والله المستعان ونكتفي بهذا القدر وصل اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك